اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرسوع والمحر المسجور ان عذاب ربك لواقع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 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَكُلَاتِهِمْ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ النبيين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا وَمَا ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهة ولحم مما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 فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْمَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْلٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ نَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إن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 فَلَن يَأْتِي مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ نَّبِيلٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَرَقُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ أُذُنٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُونُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 لَكُ الذَكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْي هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا هُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي لا تُغْنِي شَفعَتهُم شَيْئًا إِللاا منِن بعدِ أي يأذَل الله إَِّا بِن بِأَ يذَن اللهَّهُ لِمَ شَ وَيَرضَ إِ الَّذين لا يُؤْمنِونَ بالِالآخرَِةِ لايسَم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 وَإِذْ أَنُمْ أَجِنَّةُ فيِي بُطُونِئُ مَّهاتِكُمْ فَلا تُزَُّكُسَكُ فَلَا تُزَُّ فُسَكُمْ هُو أَنَّمُ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 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ مَا يُنْزَلُ الْجَزَاءُ إِنَّهُ هُوَ أَنفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ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 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سشر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنن تَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُّكُرْ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّنْطِرِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يوم عسر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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُنْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ تَشِيرُ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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشي من المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر معمَةَ مِن دِناَا كَذَلِكَ نجزم شَكرر وَلَقدَ دَرَهُم بَض شَتناَا فَتَمَا رَو بِذُر وَلَقدَِ رَ وَد غضَيفِه فَقَمَسنَا أَيُونهُم فَذوقُ عَذااب وَنُذُر وَلَقدَِ صَبحَغم غُكررَةً عَذاابُ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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أَمْ يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل منه الدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد عند مليك مقتدر